همة المؤمن متعلقة بالآخرة فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة وكل من شغله شيء فهمته شغله ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى دار معمورة رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويحزر قيمته والنجار إلى السقف والبناء إلى الحيطان والحائك إلى النسيج المخيط والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر وإن رأى مؤلما ذكر العقاب، وإن سمع صوتا فضيعا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس نياما ذكر الموتى في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة، فهمته متعلقة بما ثم، وذلك يشغله عن كل ما تم، وأعظم ما عنده أنه يتخيل دوام البقاء في الجنة، وأن بقاءه لا ينقطع ولا يزول، ولا يعتريه منغص، فيكاد إذا تخايل نفسه متقلبا في تلك اللذات الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحا ويسهل عليه ما في الطريق إليها من ألم ومرض وابتلاء وفقد محبوب وهجوم الموت ومعالجة غصصه فإن المشتاق إلى الكعبة يهون عليه رمل زرود والتائق إلى العافية لا يبالي بمرارة الدواء ويعلم أن جودة الثمر ثم على مقدار جودة البذر هنا، فهو يتخير الاجود ويغتنم الزرع في تشرين العمر من غير فتور ثم يتخايل المؤمن دخول النار والعقوبة فيتنغص عيشه ويقوى قلقه فعنده بالحالين شغل عن الدنيا وما فيها فقلبه هائم في بيداء المعشوق قتارة وفي صحراء الخوف أخرى فما يرى البنيان فإذا نازله الموت قوي ظنه بالسلامة ورجى لنفسه النجاة فيهون عليه فإذا نزل إلى القبر وجاءه من يسألونه قال بعضهم لبعض دعوه فما السراح إلا الساعة نسأل الله عز وجل يقظة تام تحركنا إلى طلب الفضائل وتمنعنا من اختيار الرذائل فإنه إن وفق وإلا فلا نافع